Allah حبك الغيوم وضوه القمر مع الله عنده هزيم الروند ولمال البرق يدف في المطر الله في لا النجوم وحب الغيوم وضوه القمر الله عند أزيم الرعو ولمع البرو ك المستطيري و الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها و. الله الله الله الله ننملئنا وعينا ما الله ونحن يحصر ويحمي مع الله في آيه وسوار مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العباد مع الله في لبقات النجوم وحك الغيوب وضوء القمان مع الله عند هزيم الرحيم تِنْ نُجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَطَوِي الْقَمَامَ عَلَى هزيم عَدَهَا